اللهم امنا الحي. في ر ح م ت ا ن ا ل ن ا ف ر ح م م ن انك ا ل ن ا ف ح م ك و ا ت م ن انك ا ل ن ي ر ح م واتمنى انك انت انت انت انت ا ن انت انت انت ا ل ت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت ا ا ل ت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت ا ن انت ا ن و انت انت انت انت انت انت انت ا ن انت انت انت انت ا ل ت انت ا انت انت انت انت ا انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت ا ن انت فالحيض دم جبله أ ي دم ت ق ط ض ي ه الطباع ش جبلت عليه ا ل م ر أ ة وليس دم مرض يعرض ل ل م ر أ ة ويزول و إ ن م ا و شيء من تكوينها وجبلتها دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة جبلة بعد بلوغها على سبيل الصحة ليس على سبيل يخرج أي المرض أقصى وإما ما يخرج على المرض سبيل السحاضة زم ج ب ل ة يخرج من أ ق ص ى رحم ا ل م ر أ ة بعد بلوغها على سبيل ا ل ص ح ة من غير سبب في أ و ق ا ت م ع ل و م ة والارق في الحيض قول الله تعالى إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ع ا ئ س ة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آ د م والحيض له سن ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة لا يمكن أ ن يعتادها قبل هذه السن ف أ ق ل سن يمكن أ ن تحيض فيه ا ل م ر أ ة هو تسع سنوات ق م ر ي ة وذلك بناء على الاستقراء أ و بناء على الوجود سبعا ل ل ق ا ع د ة ا ل ق ا ئ ل ة كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في ا ل ل غ ة يرجع فيه إ ل ى العرف أ و يرجع فيه إ ل ى الوجود الشيء ليس له ضابط في الشرع ما ضبطه الشرع الشرع لنا لا في القرآن ولا في السنة السنة التي تحيط فيها المرأة وبناء ليس له لم على ذلك إلى في يضبط في في تحيط ضبطه نرجع اللغة ا ل ل غ ة ما وجدنا فيها ضابطا يضبط لنا السن التي تحيض فيها ا ل م ر أ ة لن يبقى امامنا الا العرف او الوجود ننظر هل هذا الشيء موجود او ليس موجودا وما هو اقرب زمن يمكن ان يوجد فيه ف ا س ت ق ر أ الفقراء فوجدوا ان اقل سن يمكن ان تحيض فيه ا ل م ر أ ة وتسع سنوات واما قبل ذلك فلا تحيض قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى أ ع ج ل من سمعت من النساء ت ح ي ض نساء ت ه ا م ة لحفظ لتسع سنين أ ي تقريبا لا تحديدا ولذلك أ و لو نقضت أ ي ا م ا فلا يضر هذا في البلوغ فيحكم ببلوغ المرأة أو بامكان ب ل و غ ل ر أ أو ة ب إ م البلوغ إ ذ ا بلغت السنوات الستر و أ م ا ما قبل ذلك فلو ر أ ت ا ل م ر أ ة ج م ن لو أ ن بنتا ص غ ي ر ة ر أ ت ج م ن لا بالغة تعتبروا ولا يعتبروا هذا دليل م دم حيض وإنما دم دم مرض حيض اتحاضة يعتبروا فتاة جاء د د م ف ل السنوات التسع هو الاستقرار أ ي أ ن ه ما وجد امراه تبلغ قبل هذه السن والحيض مضبوط ب أ ي ا م هناك أ ق ل الحيض وهناك أ ك ث ر الحيض وغالب الحيض أ م ا اقل المقدار يمكن أ ن ي أ ت ي فيه الحيض ل ل م ر أ ة أ ق ل ه يوم ا و ل ي ل ة اي اربع وعشرون س ا ع ة ولا يمكن أ ن يكون أ ق ل من هذا ف إ ذ ا نقص عن اربع وعشرين س ا ع ة فهو ا ت ح ا ض ة وليس بحيض وليس المراد بالاربع والعشرين س ا ع ة أ ن يكون الدم فيها متواصلا يعني أ ن ينزل الدم مثلا ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة صباحا على ا ل م ر أ ة ويستمر نزوله إ ل ى ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة من الغد لا ليس هذا هو المراد و إ ن م ا م ر ا د ه م أ ن مجموع ة الدماء التي تنزل على ا ل م ر أ ة أ ي ا م حيضها لا ي ق ل عن اربع وعشرين ساعه وليس المراد أن يكون اليوم والليلة أجل فيهما على المرأة بفترة ح ي ولذلك ه ا ا يقل عن ه ا ا م ق د ر و ل ل ذ قال الفقراء ليس المراد أ ن ه لا بد في زمان اقل من يوم و ل ي ل ة يتوالى فيهما الدم من غير تخلد وأقله نقاء ينقص كل منها عن يوم و ل ي ل ة إ ل ا أ ن ه ا إ ذ ا اجتمعت كانت مقدار يوم و ل ي ل ة على الاتصال ف ذلك في حصول أ ق ل الحيض وبناء على ذلك ي ت خ ل ل ما بين الدماء نقاء لا يوجد فيه دم فهذا النقاء المتخلل بين فترات الدم حي ب بين النقاء المتخلل ما بين فترات الجميع معنا هذه المسألة في آخر مباحث الحيب وستأتي آخر حيب هذه الكل يسمى حيضا ولكن الدم ما ينزل في كل ف ت ر ة الحيض و إ ن م ا ينزل في بدراته م ت ق ط ع ة يعني في بعض حالات الحيض في كثير من حالات الحيض ا ل م ر أ ة ينزل علي ه الدم مثلا صباحا في اليوم ا ل أ و ل بعد اربعه او خ م س ساعات قد لا ترى شيئا ما يضر هذا ويعتبر كل حيضا و أ م ا أ ك ث ر ف أ ك ث ر و ا خ م س ة عشر يوما بلياليها و أ ي ض ا كما قلنا هناك نقول في التقطع الدمي هنا فالمراد خ م س ة عشر يوما بلياليها وان لم تتصل الدماء ل ي ل المراد أ ن يجمع مقدار ما نزل عليها من الدم حتى يبلغ خ م س ة عشر يوما مع لياليها لا ح ل الصهور المراد مع ما تخل من يعني من الدم تخلله النقا أول نزل ة قد الدم تسار ينتهي ما حيضها وإنما ما فيه مع من من زمن يعني إلى آ خ ر زمن ينزل فيه مع ما يتخلل بين الدماء من النقائي الكل يعتبر حيضا ولا يجوز أ ن يتجاوز خمسه ة عشر يوما ي ا ل ا وأما ما يروى عشر ن النبي صلى الله عليه وسلم من الله الحيض ثلاثة أيام صلى عليه وسلم قوله أقل ع وأكثره ة أ يوما ا فهذا كما الإمام م ضعيف عليه حديث نبأ ن و ي ا ل ج م و و ع ب ن ء على أن اذا ر الحيضي يوما والشهر كان اكثر الحيض خمسه عشر يوما فاقل الطهر خمسه عشر يوما وبناء على ذلك لا يجوز أ ن ي أ ت ي الحيض على ا ل م ر أ ة مرتين والفاصل بينهما أ ق ل من خ م س ة عشر يوما ف إ ذ ا طهرت ا ل م ر أ ة اليوم لابد أ ن تمر عليها ف ت ر ة من الطهر أ ق ل ه ا خ م س ة عشر يوما وبعد ذلك إ ذ ا جاء الدم م ر ة ث ا ن ي ة لا مانع من أ ن يكون حيضا ولذلك قالوا واقل طهر بين الحيضتين خ م س ة عشر يوما أ ي ب ن ي ا ل ي ه ا فقول الفقهاء ش ر ا أو قول ل أ ق ل الطهر الفاصل بين الحيضتين خ م س ة عشر يوما خرج به الطهر الفاصل ما بين الحيض والنفاس النفاس و الدم الذي ينزل عقب فراغ الرحم من الولد هذا يسمى نفاسا فنحن شرطنا ا ل خ م س ة عشر يوما للياليها ما بين الحيضتين لكن لو نفثت ا ل م ر أ ة وبعد نفاسها مرت عليها ف ت ر ة ز م ن ي ة و ز ي ز ة ثم ر أ ت الدم لا مانع ان يكون هذا الدم د م ع حيض فاذا كان ا ل ف ت ر ة ما بين الحيض وما بين النفاس فلا يشترط فيها ان تكون خ م س ة عشر يوما بلياليها ولذلك قال الشيخ الشربيني وخرج بقوله والنفات يجوز يكون فالطهر بين بين اقلا الحيضتين الحيض فإنه أقل من ذلك فانه ان من سواء أ ت ق د م الحيض على النفاس أ م ت أ خ ر عنه ولكن يشترط في هذا إ ذ ا كان م ت أ خ ر ا بعد النفاس أ ن يكون قد بلغ النفاس ث أكثره لأنه في اكثره ل لحظة غالبه ن وأن أودعون وأن ف ا يوما أ ستون ستين يوما يوما النفاث فإذا بلغ وبعد ذلك طهرت ا ل م ر أ ة خ م س ة أ ي ا م ثم ر أ ى الزمن ف إ ن ن ا نعتبر هذا الدم جماهعه من هذا ل أ ن ه لا يشترط ما يشترط بين الحيضتين من خ م س ة عشر يوما ولكن لو أ ن ا ل م ر أ ة نسيت أ ر ب ع ي ن يوما ثم طهرت وبعد ع ش ر ة أ ي ا م ر أ ى الزمن هذا الدم يعتبر زمن فاس التي يمكن ان ت أ ت ي فيها دماء ا ل ن ف ا ث في ا ل ع ا د ة لو انها ن ف س ت اربعين يوما وبعد خ م س ة عشر يوما ر أ ت دما ايضا يعتبر هذا الدم دماء نفاس لانه لم يتجاوز حتى الان الستين يوما فكما أن كذلك النقاء المتخلل ما بين دماء النفاس يعتبر نفاسا وبناء على ذلك و أ ن ا ل م ر أ ة صامت ف إ ن ه ا يجب علي ه ان تقضي هذه ا ل أ ي ا م لانها أ ن تبين ن ه ل أ صامت وهي في نفاسها ما كانت قد طهرت به فإذا بلغت فإذا النفاث أكثر منه ض ى عليها س ت و يوما من ت ر ستظروا صاهرة عشر ي أيام خ ولادتها ولاد الزمان سعدتوا أيام فإننا نعتبر أو رأى خمسة هذا زم حيض واما غالب الحيض فهو ست او سبع ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم ل ف ا ط م ة بنت جحش رضي الله عنها ت ح ي ض في علم الله س ت ة ايام او سبعه كما تحيض النساء ويضطرنه رواه ابو داود وغيره فهذا غالب الحيض فاذا ت ق ل يوم و ل ي ل ة وغالبه ست او سبع و ا ك ث ر و خ م س ة عشر يوما بلياليها واما الطهر فاقل الطهر خ م س ة عشر يوما ولا حد ل أ ك ث ر ه ب ا ل إ ج م ا ع اجمعت ا الامه على أ ن ه لا حد ل أ ك ث ر الطهر لا لأكثره حد وقد لا تحيض المرأة سنة يقول أبو الوجوه أبو يوما وليلة وكان نفاسها يوما وهذه يوم حقى القاضي حقى القاضي لا المرأة الشيخ الشربيني الطيب الطبري الله المذهب الطيب الطبري كل كل وليلة حمل حياتها كبار أبحاؤنا أبحاؤ كانت نفاتها طبعا هذا جاء تحيض تحيض رحمه فينة أي في في جمني أربعين من مرأة مرة من أن سنة سنة يقول الشيخ الشربيني ينقل عن الناس و أ خ ب ر ن ي من اثق به أ ن والدتي أي والدتي الشيخ الشربيني والدة كانت لا تحيض أ ص ل ا أي ما ح لا يوم وليله في ا ل س ن ة ولا في السنتين حاول ا ا كانت تحيض ق ل إلي ا السلام بعد أن مات والدته منها أختم أمه بعد أن وأن أختي منها أخت من أمه كان ا ل ت ح ي ض في كل سنتين م ر ة ونفاسها ث ل ا ث ة أ ي ا م بعد موته ما يخبره من يثق به بهذا الخبر بعد موت و ا ل د ت ي وبعد موت أ خ ت ي والله أ ع ل م هذا الذي كتبه الشيخ الشربي ن ي في يده هو أمه أخته أخبروه بخبرهم أمه أخته وما وإنما وأن الرجل ما نقلا الناس ما كان التحيض كان التحيض سمع سمع ممن عن أي أن يتق في كل سنتين كل مرة و ن ف ا س ه كان ثلاثه ايام ونفاسها كان ثلاثه ايام ت بعد ثلاثه طيلة ايام عن ل أ طاهره ل ي هذا لا قال و ي ح ر م ب ه أ ي ا ل ح ي ض ما ح ر حرم, بالجنابة. كل ما حرم بالجنابة يحرم م ما بالجنابة بالجنابة بالحيض كل ونحن حينما تكلمنا على ا ل أ ش ي ا ء التي تحرم بالجنابه ة كنا تحرم ب ا ل ج ن ا ب ة ا ل ط ل ا ق ويحرم ب ا ل ج ن ا ب ة الطوار و ي ح ر مد المصحف وحمله وقراءته ويحرم المكث في المسجد ن ز ل ل هذه ا أ و ر ا ل ت تحرم ة ب ا ل ن ا ب ة ق يحرم بالحيض يحرمه وأشياء أخرى ما بالجنابة تحرم على ما تحرم الحائض على لا ب ا ل ج ن ا ب ة م ن ه ا ا عبور للرجل م س ج د ب ا ن س ب ة ل ل إ ذ ا كانت جنبا و او ا ل م ر أ ة إ ذ ا كانت م ج ن ب ة ف إ ن ه م ا يجوز لهما أ ن يعبرا المسجد ولا جنبا و الا عابري س ب ي ل أ ب ا ح الله للجنب و من رجل أ و ا م ر أ ة أ ن يعبرا ل م س ج د ولو كان عليه جنابه ة بالنسبة واما و للحائض عليها المسجد فيحرم تعبر ل أن إن س ي خاصت ت إ ذ ا خافت تلويث المسجد بدمائها فعند ذلك يحرم عليها عبور المسجد و أ م ا إ ذ ا لم تخف أ م ن ت ه كانت م ت ح ف ظ ة جدا بحيث تامن تلويث المسجد ف إ ن ه يجوز لها العبور كالجنب و قال الامام النووي في المجموع لكن مع الكراهه يكره لها أ ن تعبره بغلظ حدث الحي وهذا ليس خ ا ص ة في ا ل م ر أ ة الحائض و إ ن م ا هو في كل من عنده حدث دائم كالذي عنده س د ث البغل هذا أ ي ض ا يكره له عبور المسجد ان أ م ي ن تلويثه ويحرم عليه عبور المسجد ان خاف تلويثه فإذا تخاف كانت المرأة ا تلويذ ل م سيحرم ج د على ي أيضاً آذاني يحرم عليهم يعبر ه لمعه معه ا وإذا كان دائم الحجر حدث دائم من غائر أو حدثاً دائم من البول تسلس أيضا يحرم أن يعبر المسجد خافا أو تلويثه إن من من أن حدث تثلث ل فيحرم ع ا ل ح ا ئ ض إذا شيء زائد على الجنب و ا ل ا وهو عبور المسجد إ ن خاف ت ل وقلنا ي و هذه ليست خاصه بالحائض وانما هي لكل من عنده ما يمكن ان يؤدي إ ل ى تنجيس المسجد والشيء التالي يحرم عليها الصوم بينما الجنوب لا يحرم عليه الصوم القيام ما يتنافى مع الجنابه ولكن الحيض يتنافى مع الصوم, فيحرم عليها الصوم. في الاجماع على تحريمه ولا يصح منها لو فعلته ل م امر ذ ا ا منها قال يفتح شيء معلن هل هو الفقهاء ليس تعبدي هكذا شاء ا لا ل ه ت ع ل نملع ى أن من الحائد ا ص يدرك ا معنى وهل الحيض كان واجبا عليها ثم أ س ق ط ه الله تعالى ولذلك أ و ج ب عليها قضاءه ام انه لم يجب عليها اصلا ان تصوم هذه هل الصيام واجب على الحائض والنفساء والمسافر إ ل ا أ ن الله حرمه على الحائض والنفساء و أ ر خ ص للمسافر ب ت ل ك الصيام أ م ان الصيام لم يجب عليهم أ ص ل اصلا فمدام لم عليهم يجب أ لماذا يؤمرون بقضائه ب أ م ر جديد مستقل سأل عندنا قاعدة أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يؤمر بقضاء ش ي ء الا إ ذ ا كان واجباها لان ا ل آ ن ما أ س ت ط ي ع ن اشرح ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة ولكنني ساتكلم عنها ب إ ج ا ز شديد عندنا ق ا ع د ة الشيء لا يقضى إ ل الا إذا كان م ط و ب ل اذا يقضى إلا إ كان مطلوبا سواء ك ا ن طلبه ن ا ف ل ة أ م كان طلبه ف ر ي ض ة ل أ ن النوافله تقضى كما تقضى فرائض ف إ ذ ا م ا يسمى الشيء قضاء الا إ ذ ا كان واجبا وتركه ا ل إ ن س ا ن أ ل ص ا ء الحائض إ ذ ا أ ف ط ر ت في نهار رمضان ماذا يجب عليها بعد رمضان يجب عليها قضاء ا ل أ و ق ا ت التي أ ف ط ر ت ه ا في نهار رمضان إذا هذا عذر سمينا فعلها للصيام رمضان قضاءا الصيام كان واجبا عليها إلا أنها منعت منه بما قرأ عليها الحي بالنسبة للمسافر كان الصيام معنى منعت منه من أن بعد وكذلك عليه قرأ لأن واجبا بعد شهر رمضان يسمى قضاء ا فلولا ان الصيام كان واجبا عليه لما قلنا انه يجب عليه القضاء اذا كان الصيام واجبا عليه فما دامت واجبا عليه كيف جاز له ان يفطر كيف يجتمع الوجوب مع الجواز يجب عليه الصيام ويجب ان يفطر لا ي س ت ق ي ا ن كيف نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة هذه م س أ ل ة ا ص و ل ي ة خ ل ا ف ي ة م ش ه و ر ة عنوانها هل الصيام واجب على الحائض والمريض والمسافر أ م ليس بواجب عليهما والخلاف ي هذه م س أ ل ه خلاف ل غ ض ي ولا يكاد يظهر أ ث ر ه إ ل ا في الايمان او ا ل ن ز و ر لو قال إ ن س ا ن لزوجته إ ن وجب عليها الصيام فهي طارئ ودخل شهر رمضان وهي حائض إ ن قلنا إ ن هذه ا ل م ر أ ة وجب عليها الصيام ولكن منعت منه بعذر طارئ وهو الحيض طلقت زوجته وان قلنا ان الصيام لم يجب عليها اصلا حيث يعترض عليه يقول لي كيف وجب عليها القضاء نقول وجب عليها القضاء بامر جديد لا ان هذا القضاء كان بالامر بالصيام هي ما امرت بالصيام اصلا ولكن اوجب الله عليها قضاء الايام التي فاتتها في نهايه رمضان دون ان يجب عليها الصيام في هذه الحاله ما تصفق زوجته、نعم. ف ا ل م س أ ل ة يمكنكم أ ن ترجعوا إ ل ي ه ا في مباحث أ ص و ل الفقه و إ ن شاء الله عندما يكون عندنا متسع من الوقت ممكن أ ن نتعرض لهذه المساله ل ل ب ا ل ى عنها أنها ا ل ت كان ي ص ي ب ن ا ذ ل ك أي الحيض ف ن ؤ م ر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الطلاق والطلاق ز ي ا د ة على انها لم تؤمر بقضائها اختلف العلماء لو ان ا ل م ر أ ة قضتها حيث يكره لها القضاء فذهب الاكثرون الى ان القضاء مكروه و لها ل ا ا لها ى ان قضاء الصلاة حرام ل ع ي الله تعالى اشقط وما فاذا تنقعت امراه ما وقالت اريد ان اقضي الصلاه التي فاتتني ايام الحيض فقد اتت في شيء لم ي ط ب ه الله تعالى وعندنا في ا ل ش ر ي ع ة الاسلاميه قوانين ا ل ش ر ي ع ة ف ي ه ا ل ز ي ا د ة و خ ت ا ل ن ق ط ا ن هذا مثلا عام يعرفه كل انسان وترك ح ي ما احل الله ت ح ر ي م ا حرم ا ل ل فلاهما ل ه سواء ا وترك ع ب ا د ة التي اوجب الله على الانسان فعلها حرام كما ان فعل ا ل ع ب ا د ة في الوقت الذي لا يريد الله فعل هذه ا ل ع ب ا د ة حرام فلو ان انسانا صعد في جبل عرفات ووقف عليه في غير ايام حج في غير يوم عرفه يعقل الله تعالى لو قال انا اريد ان احج وقف ح على جبل عرفات في غير, في غير الوقت المحدد شرعا يعطي فيما لو اعتقد جواز هذا وقد يقال في اكثر من ا ل م ع ص ي ة لانه تلاعب ب ا ل ع ب ا د ة وعبث بالشعائر الله تعالى هذا المكان وعياء الوقوف ولا الوقوف فيه في غير هذا الوقت عندنا وقات الله تعالى فيها الصلاة فيه مكروهة كره مخصوص زمن في في في يجزئ يجزئ غير عند شروق ا لو ش م س ب ع د ش ر و ق ه ان حتى ترتجع ر ق انسانا ل ع و اراد ان يصلي في هذه ا ل أ و ق ا ت يعصي الله تعالى ل ك ن ع ق د صلاته ويعتبروا ي ع ا ا ل ص ي ا يوما العيد م ايام فيها الصيام يوم وثلاثة أيام فالتشريق م ح ر م فيها الصيام لو ان انسانا صام فانه يعصي الله تعالى في هذا الصيام الله ما يريد منك ان ت ق ع ع ب ا د ة في هذا الوقت فاذا فعل شيء نهى الله عنه كترك شيء امر الله ف ي ه ف ا ل ل ه تعالى اسقط عن الحافظ ا ل ص ل ا ة وما أوجب عليها قضاءها وأوجب عليها قضاء الصيام. ولذلك م ا أوجب ع ي عليها الصيام ه قضاءها ا قضاء وأوجب و ل اختلف ا ل ف ق ه ا ء ف منهم من قال في ان ل الصلاة م م ة إذا قبص ه م من إن قال صلاتها مكلوها فهم ا ل أ ك ف ر و ن ومنهم من قال أ ن صلاتها محرمه يحرم عليها القضاء فلو فعلت فقد عصب ت وقل وعلى سواء كل الحالين أقلنا ا ا قلنا بالوجب والتحريم فإنها لا صلاتها ل ر ع أم تنعقد、فلاتها. حتى لو ق ل ن ا كما قال الجمهور بالكراهه فقامت وقلت ما تنعقد ا ل ص ل ا ة ويكون ف ع ل وله لا هذا ا عبث ئ د ة م ن ه ن هذا ي يحرم على ل م ر أ ة اذا كانت ح ع ب ه وله ا ط ط ل ل ا ا ق ق يحرم ا ا في وقت لا ح ي ويسمى ض ه ذ الطلاق طلاقا بدعيا ف ي ا ل ح ا د ي ث ا ل م ش ه و ر ة هذا ا ل منه و و و ض ع س ت ك ل م ع ن ا قريبا ن شاء ا ل ل ه من ا ن ت ه ي من م ب ا الحيض فننتقل ا باحه النكاح والطلاق وما يتعلق بهما ونتكلم على هذه ا ل م س أ ل ة ب أ د ل ت ه ا عبد الله بن عمر حينما طلق زوجته وهي حاره أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يراجعها معنى ذلك أ ن الطلاق, الطلاق قد وقع حرام عليه ايقاعه لكنه لو أ و ق ع ه يرقى فطلق امراته فامره رسول الله ان ل ل ه يراجعها فلو لم يكن الطلاق قد وقع لما قاله ر س و لعمر الله الله صلى ل ل ي ه و س م ه قال فليراجعها فكونه امره بالمراجعه م ع ن ا ان الطلاق وقع لكن و ق و ع ا وقع جائز ام وقع حراماً وقع, حراماً وقع حراما وقع لكنه حرام فيحرم على الرجل ان يصدق ا ل م ر أ ة وهي حائض هذا ا ل أ م ر الثالث من ا ل أ ش ي ا ء التي تحرم ب الحيض ز ي ا د ة عن ا ل ج ن ا ب ل و أ م ا ا ل أ م ر الرابع فهو ا ل ط ه ا ر ة لرفع الحدث لو ان ا م ر أ ة تطهرت لترفع حدثها وهي حائض ف إ ن ه ا يحرم عليها هذا العمل ولا يصح منها ل أ ن ه ا تتلاعب بعبادتها وهذا بالنسبة إذا بالنسبة أرادت رفع الحدث رفع الذي يقصد للصلاه للعباده التي تتوقف على رفع الحدث و أ م ا ا ل ا ت س ا ل ا ت ا ل م س ن و ن ة كما لو أ ن ه ا أ ر ا د ت أ ن ت ق ت س ل للوقوف ب ع ر ف ة أ و للمبيت ب م ن ى أ و للمبيت م ز د ل ف ة أ و ل ل إ ح ر ا م فهذه الاغتسالات ج ا ئ د ة يجوز لها ان ترتسلها والذي يحرم عليها هو ان تتوضا ن ا و ي ة رفع الحدث وحدثها لا يرتفع ويحرم عليها فعل هذا ولا يستحق منها والشيء الخامس ر ا او الشيء ب ع ل مما يحرم عليها يحرم على الرجل ان ي ط أ ه ا او ان يباشرها ما بين سرتها وركبتها أ م ا تحريم ا ل و ط ء فمتفق عليه في الفرج و أ م ا ما بين ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة فمختلف فيه بين الفقهاء والذي ذهب إ ل ي ه جمهور أ ص ح ا ب ن ا في المذهب وهو ا ل م خ ت ل ف و ا ل م ه ت م ا ت ن ه يحرم على الرجل أ ن يباشر ا ل م ر أ ة ما بين سرتها وما بين ركبتها في وقت زمن الحيض قال تَقْرَبُوهُنَّ الله تعالى وَلَا حَتَّى يصبرن فاذا تصهرن ا ت أ ت و ه ن من حيث ا م ر ت داود باسناد جيد انه صلى الله عليه وسلم سئل ع ما يحل للرجل من ا م ر أ ت ه وهي حائض فقال ما فوق الازار يحل للرجل من وهي ما فوق الإزار. طيب للرجل الاذار نعمل بخبر مسلم الله امرأته من ما ماذا عنه حائض تعالى بخبر اصنعوا كل النكاح شيء يصنع كل شيء عام قال هذا العموم مخصوص بمفهوم حديث أ ب ي داود أ ن ه صلى الله عليه وسلم سئل عما عم يحد للرجل من امراه و ي حد فقال ما فوق الازار إ ر أي مفهوم أن مفهوم وغالب الإدار يكون ما بين السرة والرتبة عليه الصلاة والسلام الإذار ما السرة النبي الصلاة قال عليه بين حديث مثلم كل شيء إلا ولان ح الاستمتاع فمفهوم بما تحت الازار أي فيما سوى قد يجر الى الوقت في الفرز ك ا ل ر ا ع ي يرعى حول السماء يوشك ان يقع فيه وبناء على ذلك يعني حتى لو لم يلج به النص و أ ر د ن ا ان نطبق عليه هذه ا ل ق ا ع د ة لقمنا بتحريمه ل أ ن ه ي ج ع و ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الوقوع في الوقت المحرم و ا ل م س ا ل ة كما قلت لكم خلافيه ة الذي ذ ب وأصحابنا المباشرة ما بين والرطبة أبي إلي السرة لمفهوم الذي حديث جمهور ما محرم أموما أن زاود خصف الحديث مسلم و ل أ ن ه كالحريم ب ا ل ن س ب ة للفرج و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا حامى حول الشيء يمكن أ ن يقع فيه ف ا ل ا ح و ى ر ع ا ي ة للمصلحه القول بالحريم ت ل ل ق و ل بالحل الذي ذهب إ ل ي ه فريق آ خ ر من الفقهاء ووضع الحائز في ا ل ف ر ق ل ن ان إ هذا متفق على تحريمه وليس هذا فقط بل هو ك ب ي ر ة من الكبائر إ ذ ا فعله ا ل إ ن س ا ن عالما م د ا ا ع بالتحريم مختارا و إ ذ ا استحله ف إ ن ه يكفر كما قاله ا ل إ م ا م النووي في المجموع نقلا عن أ ص ح ا ب ن ا جميعا ل أ ن ه استباح شيئا علم تحريمه من الدين ب ا ل ض ر و ر ة ثابت بنص ا ل ق ر آ ن الكريم ويكفرونك عن المحيض قل هو أ ذ ى ت ع ت ذ ل النساء في المحيض فلا يجوز ل ر ج ل ان ي ق أ ا م ر أ ت ه وزياده على ذلك اذا فعله عالما د ا ا ع فان فعله هذا يكون ك ب ي ر ة من الكبائر وزياده على ذلك اذا فعله وهو مستحل ي له طبعاً وقد علم فإنه يصير جاهلاً لأنه شيئا لجليل قطعي الكريم ناسيا جاهرا انكر القرآن مكرها لانه ثابتا واما اذا كان جاهلا او ناسياً او من ف إ ن هذا لا يندرج تحت هذا الكلام ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله تجاوز عن أ م ة ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه وطئ الإنسان عليه اقتراض أنه أن في حالة الحيض فالحيض إما إقبال إدبار والذي يكون فيه الدم والذي ب التناقص ويتغير لونه ف إ ذ ا وقي ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة إ ق ب ا ل ا ل د ي ف إ ن ه ي ن د ب له أ ن يتصدق بمثقال إ س ل ا م ي من ذ ه ب الخالق و أ م ا إ ذ ا كان في آ خ ر الدم وفي ح ا ل ة ضعفه ف ي ن د ب له أ ن يتصدق بنصف مثقال بخبر ر الرجل إذا إن واطع حائض وهي أهله جمى أ ح كان م فليتصدق بنصف ا كان ر وإن دمن دينار رواه أ ب و داود والحاكم وصححه قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم ويقاس النفاث على الحيض أ ي أ ن الانسان إ ذ ا وطئ زوجته في ح ا ل ة النفاث ف إ ن ه ياتي فيه الحكم الذي ذكرناه في الحيض فيما إ ذ ا كان الوفء في ح ا ل ة إ ق ب ا ل الجن أ و في ح ا ل ة إ ق ب ا ر الدم فاذا انقطع دم ا ل ح ا ئ ر طبعا ما يجوز لزوجها أ ن ي ف ا ه ا الا إ ذ ا اغتسلت في ق و ل الله تعالى ولا تقربهن حتى يذكرن ا الطور يكفي قال فإذا تطهرنا زيادة الطور أي فإذا تطهرنا بالاغتساذ ولا حتى يذكرنا فإذا طيب يكفي أي تقربوهن مجرد من حيث أمركم الله. ولكن الدم الله حتى تطهرنا فأتوهن عن حيث بانخفاع يجوز ل ل م ر أ ة شيئان مما حرمناه عليها يجوز يجب ي ع ل ه اذا او يجوز انقطع دمها لم يحل لها قبل ا ل ق ل ل غير ا ص و م بمعنى انه اذا كان في رمضان عليها ان ت ص و واذا م كان في غير ر م ض الصوم ن جاز ه ا ان ت وكذلك、الطلاق. يجوز لغوزها ولا يسترطوا تكون يكلى الطلاق. عليها الطلاق. الصهر ان في ان اغتثلات. حد من لمجرد حيضتها د خ والشيء ل ه ص ه لزوجها يطلقها و ولو نجوز د لم تأتسل ل ان الثالث ايضا مما لم يذكره الشيخ ا ل ش ر ب ي ن ي هو ا ل ا ق ت س ا ل ح د ث لان ل ا من ل ا ع في عليها اجل رفع الحدث الثور ما يجامع الثور ابدا ف إ ذ ا ق ط ع حيثها عند ذلك وجب عليها أ ن تغتسل جاز ج لها إ ن لم يكن للوقت قد دخل وقت ا ل ص ل ا ة مثلا ولكن اذا دخل وقت ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه ا يجب عليها أ ن تغتسل من أ ج ل أ ن ترفع الحدث